كفروا فبدر على قلوبهم فهنا يصلون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن, تعجب وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشف مسندة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشفون مسندة يحبون كل صيحة عليهم هم العدو فحسب قاتلهم الله أما يردقون وإذا قلل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ورايتهم يصدونهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم لن الله لكم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عزى رسول الله حسن فضله ولله خزائن السموات والأرض ولله إِلَهَ السماوات هُوَ ولكن السَّمَاوَاتِ لا وَلَكِنَّ يقولون لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَوْ دُعِينَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَخَرَجْنَا مِنْ الْأَذَلِّ مِنْهَا إِلَى الْعِزِّ وَلِرَسُولِهِ وَلِرَسُولِهِ ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تريدوا أعوالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فعنائك هم الخاسرون وأنفقوا بما رذبناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجر قريب فيقول لا أخرتني إلى أجل قريبا فأصدق رأكم من الصالحين ولن يغخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله نفسا إذا جاء أجلها الله نفسا إذا والله خبير بما تعملون